الحمد لله. العالمين والصلاة والسلام لله على رب أ ش تكلمنا ل ي ن يوم في ع ونفعنا علمتنا ع ن إنك ا بما ب ت أن من المره الماضيه عن سور الادمي والفرس وما يؤكل لحم ه ووصلنا إلى التيمم التبقي باب و ص ل ن ا الى باب التيمم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو في ا ل ل غ ة مطلق القصد قال الشاعر ولا ادري اذا ينمت ارضا تريد الخير ايهما يليني والخير هو يوجد الذي انا ابتغيه اي الشر الذي هو يبتغيه هذا تكمنة البيت أنه لا يوجد إلا الشطر تكمنة يبتغي يلمنت ادري إذا ينمت ارضا اريد الخير اياه ايهما يريني هل آل الخير الذي انا ا ب ت غ ي ن أ ام الشر الذي هو يبتغيني وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر واستعماله ب ص ف ة م خ ص و ص ة ل إ ق ا م ة ا ل ق ر ب ة وسبب وجوهه و أو ما هو سبب وجوه او ل و ما هو سبب وجوهه الذي بيناه فيما سبق نعم إ ذ ا أ ر ا د ا ل ص ل ا ة و ه و محكم إ ر ا د ه ا ل ص ل ا ة مع وجود الحدث إلى بيانه إن شاء الله تعالى. والاصل ل م ا في جواز التيمم قوله تعالى فلن تجد وصعيدا ماء فليمم طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم التيم مكافيك ولو إ ل ى عشر حجج ما, ما لم تجد الماء وهنا ي أ ت ي السؤال من باب السائله د هكذا لطيفه ة الحجه ة والحجه والحجه الفجة أ و الكسر ا ل س ن ة على ان تاجرني ثماني ة حجج كما قال الله تعالى على ان تاجرني ثماني ة حجج فان يقدر على اثنت عشرا ط أو, أو, أو, أو, أو عدم آلة ي ت فمن بما ا ك ع ن الأرض ك ا ا والرملي ل ت ر ب والجص جص م ع ن والكفر الان يبين ما يجوز به أ ن يتيمم شرطه أ ن ي ن م و ا من اجزاء ا ر ب سنه الى تفصيله ان شاء الله تعالى قال أ م ا بعد الماء فلن ق تجدوا ع ا ل فلم ى ت ماء فتيمموا واما التقدير بالميل فلما يلحقه من الحرج بذهابه إ ل ي ه و ا ل م ي ل تلت ف ر د ه والميل ثلث فرسخ انا وعدتكم ان ناتيكم بالابواب عند حفادتنا الحنفيه ة الميل عند الحنفيه الف وثنيه وخمس وخمسين متر وهذا ايضا عند ا ل م ا ل ك ي ة ا ل م ا ل ك ي ة ا ل ح ن ف ي ة يقدرون الميل متر متر. وعند ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة ميلهم كبير جدا وثلاثة وثلاثة والفرسخ والميلو والمالكية وخمس ميلو وخمس مقال العبار في الفرسخ الفرسخ الحنافية بيطلع خمس آلاف في خمس آلاف خمس خمسمية ستين خمس من خمسمية عند ستين وعندكم ا ل ف ر الشافعية ا ل و ا باشر ل ة و مره ت اخرى ومئة ان المقاسات وعادتكم شاء الله اللهم صل ي على سيدنا محمد ودعونا لسيدنا الزراع الزراع محمد الدكتور. الدكتور. الدكتور. الدكتور. الدكتور. الدكتور. الدكتور. الدكتور. عند ط ي ا ع ن الذراع ز ر عشرا عشر بتقدير ا الماء الماء ا ع من ثم نسبة أن يكون نسبة أقول ل في ي ي لا ت ل و فيه عند ا ل ح ن درين ثونتي ف ي ة ا م ا ا ل د ا الدراع ع تقدير عند الحنفية عند م ك ي ة ثلاثة وخمسين عند ا ل م سنتيمتر ا ل ل ك ي ة 53 عند ش ا ف ع ي ة والحنابله ة واحد ب سنتيمتر عند ا ا ل ف ي ة ا ل ثمانيه ل 53.0.0 بالعشره شيء ما ذكرنا المد. المد, المد عند الحنفيه يساوي ت 1 2 ي ر المد م ونص هذا ا عند الحنفيه ب ا ل ي ر ا ل م د ت عند ا ق ح م ف ي ه تنميه وثني ل ع 1 2 جرام ونصف والصاع عندهم ثلاثه كيلو ر ب ع ة والصاع ل ة المد ن د المد الجمهور عند الجمهور 510 غ ا م 510 س م ك غ ي ه وعشره ل ص غرام هذا عند الجمهور. ما مرين عليهم المقادير والاطوار ذكرنا لقبره المالكيه م ل ا ل ش ا ف ع ي ا للاخوه بيناه لكم بارك الله عليهم قالوا أ م ا المرض فبقوله تعالى لن يمر وسواء خاف ز ي ا د ة المرض أ و طوله أ و خاف من برد الماء أ و من التحريك للاستعمال وكذلك الصحيح إ ذ ا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من الحرج ويستوي فيه المصر وخارجه بمعنى إ ذ ا خاف استعمال الماء ل ب ر و د ة الماء يجوز له أ ن يتيمه سواء كان خارج ا ل مصر أ و داخل ا ل مصر في عمران أ و كان في س ف ر يجوز له وقال أ ي محمد وابو يوسف ر ح م الله تعالى لا يجوز تيمه في, في هذه ا ل ح ا ل ة في ا ل مصر و ع ل ب و ا قولهم بقوله قال لان الغالب قدرته على الماء المسخه انه يستطيع ان يسخن الماء داخل ا ل د ن ي ا جاء ر ب قبل الامام قلنا لا نسلم ذلك في حق الغريب الفقير وانسان غريب هذا من ثالث النصر أ ن له من سخن هذا الماء على ان الكلام عند عدم ا ل ق د ر ة ف ي ك و ن عاجزا فيتيمه بالنصر وكذلك لو حال بينه وبين الماء ع د و ه ل أ ن ه عادم ح ق ي ق ة ولن يوجد ماء و ل ا يستطيع الوصول إ ل ى هذا المال وجود ع د ه م عندنا او سبب ف ك أ ن ه عدم الماء ح ق ي ق ة لا حكما وكذلك إ ن كان معه ماء ويخاف العطش لو استعمله ل أ ن ه مطالب بحد نفسه وفي هذه الحاله يعتبر عادما للماء حكما لو استعمله فإنه يتيمم لانه ي ت ي م ا لانه عاجب حكما إ م ا لخوف الهلاك أ و ل أ ن ه مشغول ب ا ل أ ه م فصار ع ا د م ا وكذلك إ ذ ا كان على بئر وليس معه ما يستقي به ل أ ن ه عاجب أ ي ض ا حكما وجد بئر م ا وليس معه الدين الذي يطلب فيه الماء ولا يستطيع أ ن ينزل ف ي ق و ل ا ل شيخه ولو انزل يغير بغرب ع ا د م حكما أ ي ض ا فيجوز له أ ن يتيمم ويتيمم بما كان من أ ج ز ا ء ا ل أ ر ض بقوله تعالى صعيدا طيبا والصعيد ما يصعد على وجه الأرض والطيب وهمه أولى وجه يكون يجوز ما الأرض الطاطق المنبت ما الأرض أجزاء الأرض على لغة على ذلك على لذلك كل على يصعد يصعد حميه يتهمم من من حتى به أن انه يجوز ان يتيمم ا للطين ط ي ن ان يتيمم بالطين, لو وجهه ويديه بالطين. اجازة الامام الحلواني رحمه الله فعالى وما بالعطيق والسجور الجديد اجازة ولا بالبقاء لان الذعالة الارض لو لبه ذلك على كذلك لو ليست وجهه ويديه يجوز توجز وانما بالذهب رأي تيممم يجوز كذلك رحمه من الماء والفضة قصوها بقي ان اختلط ا هذا التراب او هذا الشعير د ب غ ي اذا بغيره ي او غلب ذ ه والله الحالة اعلم ق ا ل ويتيمم ا و بما كان من أ ج ز ا ء ا ل أ ر ض لقبيل تعالى صعيدا طيبا والصعيد ما يصعد على وجه ا ل أ ر ض هو أنه و الطيب الطاهر وحمله على ذلك أ و ل ى من حمله على المنبر لان المراد من ا ل آ ي ة التطهير لقوله ر فكان إرادة الطاهر أليق وهو ت ع ل للتخصيص ى أبي ب يوسف ا ل ت ر ا ب ي والرمض و ح ج ة أ ي ض ا على الشافعي رحمه الله تعالى ا ل ت ق ص ي ص بالتراب لا غير بناء على أ ن المرادف الطيب المنبت عند ا ل إ م ا م الشافعي ب بين الطاهب والمنبت بينا ينطبع اسمه والحلال وإرادة ما ذكرنا لما بينا. ثم كل ما لا يلين ولا بالنار فهو من جنس الأرض كل ما لا يلين ولا بالنار فهو من جنس الأرض سلطة جنس مشترق ثم من من هذه فهو يلين يلين ينطبع نحن جنس أولى كل كل فهو وكل ما يلين وينطبع فيصير رمادا ليس من ت ن س الارض كالحديد والدهني و ا ل ف ض ن ط ب ع ا ل ا ر ض ل ت ي ن ب ا ل ن ا ولا ر بد ف ي ه من ا لا ط ه ر الشرط ة لهذا يجوز ض ا من ش التيم به موجود طهارة التغال ونذكرها على السريع هكذا اننا سناتينا جميعا نحن ولكن نذكرها على السريع حلول ص ح ة التيمم أ و ل ا عدم وجود الماء والشرط الثاني الاستيعاب س ن ا ت ي لا تصيبه ن شاء الله و أ ي ض ا ا ل ن ي ة ثم ط ه ا ر ة الاتصال والشرط ا ل ث ا ن العز عن ا س ت ع م العجز ا ل عن استعمال الماء والثالث عدم وجود حائل عدم يعني مثلا و ك ا ن ع ل ى يديه شحن ما يصح أو ضمن لماذا ا أن ي ي ثم يتجمم فيه لا تشترط النيه ا ة كالهدوء ولنا م ا مامور بالتيمم ر ن النية ا ل في ي ت م ولم نقل ل الوضوء ط ه ا في ا ان مأمور التيمم و هو مطلخ القصد والقصد ا ل ن ي ة فلا بد منها بخلاف الوضوء ل ا ن ه مامور بغسل ا ل ا ع ب ا ء وقد وجد ثم التراب ملوث ومغتر من الامور هذه بها لا قياسا يقل وعقلا يعني لان و أ ر د ن أ نأخذ هذه التراب أ أنه ح نحكم ك ا بها العقل م من يعني يقول يجوز ي م و ت ملوث ومغبر وانما يصير مطهرا ض ر و ر ة إ ر ا د ة ا ل ص ل ا ة وذلك ب ا ل ن ي ة بخلاف ا ل و ض و بمعنى انه النص ورد به ويصبح التراب في هذه الحالة مع كونه ملوثا او مغبرا في نفسه ف س ت غ ن ي في وقوعه ظهارة هذا ملوثا ملوثا مطهنى مطهنى مطهنى مطهنى مطهنى النية لا عن يعني يبدأ التراب طهاره ا ا ح مطاحرا بالنية في عن النيه لكن يحتاج إ ل ي ه ا في وقوع ه عباده وقروء قال ويستوي فيه المحدث و ا ل ج ن و ب يستوي في اراده التيمم سواء كان من أ ر ا د ان يتيمم محدثا حدثا اصغر او حدثا اكبر ل ا ا ط ر د ي ض ر ة ض ب للايه ج وضربة لليدين إلى ل م ر ف ق ن و نحو ر ضربة ة التيمم عندنا عندهم ضربتان يرفقه ا ل د ي م و ان يضرب بيديه على الصعيد فينقذهما ثم يفسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع ر اخرى ا مع المفق عبدالناط وباطنها ض ر ل ل ت مع ي ا ل م ي ن والاستعام ر ك ف ي الديمون ان بعد هذا الصعيد ياتي بباطن ك ث ف ه اليسرى على ظاهر يده ي اليمنى ليمسحهما الى ا ل م ط ق خ ثم يعود بهما من الداخل ثم يشبك بين اصابعه د أيضا تحليق ضيقا ي خاتمه إذا كان ا ا من من ل ا إذا كان خاتما ضيقا ب يلبس بد ة شرق من لا ت ح من تحريكه ل أ ن الاستيعاب شرط حتى يخلي أ ص ل ف ا لاصابعه ل هو و مكتب ه ر رواية يسمى المفروض ا يسمى ك ت محمد ذكره ت ب ا الرواية محمد ه في ن الاصل أ ر ي ح س ن هذه غير ا ل م م ع ة ع ن د ن ا ا ل م ع ت م د على ر و الروايه ي ة ا ح س ن إذن لا ي ت ض أن أ يحرك خاتمه أو أن تحرك ر سوارها إذا م م الأكثر ا ج هذه الاولى ر و ي ة ك كل ن معتمدة ان ي ة البولة أ ا امتعام شر و يجوز ق ب ل الوقت ان ي ج و ز ل م ؤ ن ي م م قبل الوقت تمكينا له من الاداء في أ و ل الوقت تمكينا من الأدائه له في أ وكما ل الوقت و في الوضوء ل أ ن ه يعني كما يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن يتوقع قبل ا ل ص ل ا ة كذلك يجوز أن يتهمم ان ل ل لأبي الصلاة ص ا ة أ يتيمم ر لحقه ق ح قبل موعد الصلاه ليؤدي م ا ل ا ل ا ه ل أ ن ه عالم ح ق ي ق ة فاذا عدم الماء ولا يوجد ماء ا ي ج و ز له ان يتيمه قبل الطلب والظاهر العدم في ا ل م س ا و س ي الا إ ذ ا غلب على ظنه ان في قلبه ماء فلا يجوز ما لم يطلب ل أ ن ه واجب نظرا الى الدليل ب م انه كان مثلا مسافرا ولا يوجد معه ماء فيجوز له ان يتيمه قبل الطلب إ ل ا إ ذ ا غلب على ظنه أ ن ه لو طلب الماء وجد ا ه فلا بد من الطلب وهنا نفتكر ق ض ي ة م ه م ة جدا ان ا قلنا يطلب ف ي م الماء ا لمسافه م ي ت ه هل المقصود به هنا المسافر أ م ر و داخل ا ل م ف ا ز ة هذا في حق المسافر نحن في ح في حق المسافر ولكن إ ذ ا كان يعني داخل بلقيان وليس مسافرا كان مقيما والدليل ل يخاف ينقطع اتفاقه أن م ي اخبار ف او خارج علامه يستدل بها على الماء ويطلبه مقدار غلوه و ا ل غ ل و قال هي مقدار ر م ي ة سهم ولا يبلغ ميلاً وقيل مقدار ل ا و ي ل م ق ما لا ينقطع قائل إذا عن ر ف ق ا ء إ ذ ا هو يتحدث هذه كلها تدل على انه يتحدث عن ا ل ز ف ر ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد لو صلى بالتيمم الماء لم يعد بمعنى أنه لم الماء الماء ثم صلى بعدها وجد الماء لا يعد أنه انتهى من الصلاة ثلاث وجد وجد بمعنى انتهى بعدها بمعنه كان فاقد فتيمم يعد يعد يعد ثم ثم من أنه يعيد ا ل ص ل ا ة ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد ل أ ن ه أ ت ى بما أ م ر به وهو ا ل ص ل ا ة بالتيمم فخرج عن العفه وان وجده في خلال الصلاه توضا واستقبل. واستقبل معنى قطع صلاته ولان ب أ وأعاد ا ص ل ة ب م ع ى أنه على التيمم أ ولأن ص حصول المقصود ل قبل للغلب ل ا ينتقض برؤيه الماء ف ا ن ت ق ض ل طهارته ف ي ت و ب ا ويصلي س ت ق بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالذبور ولان طهارته ضروره عدم الماء وهي قائمه ويستحب تاسيس الصلاه لمنقمعه في وجود الماء ليؤديها باكمل الطهارتين ليؤدي... ا المسافر قد يكون لوحده قد يكون ا لانه م س الوحيد فقائه ينخطئ روايه ل من م موضح لأنه رواية الميلين ا للمقيم هذه م ذ ك و ر ة في عده كتب م للمقيم ي ي رواية أيضا ل ن هناك أنها أو أكثر ولكن انا اتيت لكم بروايه احمق والجميلين للمقيم كما ذكرها قاضي خان وغيره النفس. طيب. يجوز ي التيم بالصخر اذا إ كان مغبرا إ ذ ا كان مضخوصا بالصخح إ ذ ا كان مخفوقا ب ي ج ز و ش ر ه أنه لا معقول المثال مضخوصا يكون مغتوع بمعنى البناية مزبر والدغب ذ لا يجوز, يجوز ه ك ذ ا ذكره الراب اللهم قابل خان فتاوي ا في سنوح ع ي ا د ة ا ل ص ل ا ة عند حضور الماء تكون م ق ي د ة ب و ق ت ا ل ص ل ا ة يعني ما لم يخرج و ق ت ه ا اعاد اذا خرج وقتها لم يعد لا لا من أين هذا التقييد من أين هذا التقييد حتى لو لم يخرج وقت الصلاة ما انت المم سلوان داخل الوقت اين هذا اين هذا ما انت كان من من يخرج في حتى وقت الوقت جد او خارج、الوقت. إ ل ا اذا كنت مستلحما فلا إ ن ه قال ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد ع ن ه أ ت ى بما أ م ر به وهو ا ل ص ل ا ة بالتيمم فخرج عن الورده ة وعلى سيدنا ف م مهرم لما وهمها كيف فقيه يا يدوها النفس الحق ومجهنا ألقى لسعد أجل مجال من حنافية وشهر موجوه هي فقيه النفس ب ما معنى القول ف س الله ج أتاه ا قدر على ل فيمن ه م ما لم غيره ف ق يضربون النفس من في, النفس؟ في من عن الوسائل أ و ا ل ح ا ط و يظهر على أ ي د ي ه م اي شيء ثم يمسحون به وجوههم وايديهم ويقولون هذا صحيح مصبوط الكلام صحيح. لأن الغبار الأرض. الغبار هذا الأرض تراب الأرض لأن ينتلس يجزل وينتلس صحيح بشرط ان تكون مغبرا ة بشرب أن تكون مغبرة يعني هذه الوسائد أو اذا و اللحظ كانت م غ ب ر ة غ ب ا ر ه للحيض ظهر يعني لا يشترط ان يعلق بيديه شيء لا يشترط أن يعلق الغباء التراب الارض صلى الله عليه وسلم ان انه هذا الاسلام يشترط بيديه شيء ارابي من جنس التراب وهو من جنس الأرض. طيب هو من نجد يكون طيب موجود هو وهو ومعه وبحث وهو من والماء ومعه جنوب صحيح الصلاة لكنه يخاف ا ل ف ر ح هل يتيمم أ م ا يتوقع اذا كان خارج العمران يتيمم إ ذ ا خاف كان م ت ي ق المرض زياده المرض أو أنه ي م ر ض أ م ا إ ذ ا كان داخل العمراني فلا انه قادر على تسخينه وأهل غير الأرض يعني؟ ما قلنا. يعني أن يكون وأطرابي والجزي والكفلي الأرض أنه المناقب قلنا الأرض كالترابي غبار ما يعني أن من جنس غير شرط هذه المساله سناتيها ان شاء الله قضيه داخل البيت والوقت قليل لا هذا في ه تفصيل سناتيه اذا كانت تفوز الى خلف او الى غير خلف فان كانت تفوت يتئمه لا الى يجوز في الايد البريضة تفوت إلى يجوز من والجمعة فالتحقيق الاستعمال اللهم صلى سواء ي د محمد ن ا س خافت ز ي ا د ة المرض او طوله او خافت من, من التحريك للاستعمال يعني بمعنى أ ن ه لا يجوز مثلا أ ن ي ت و ض ع بالثلج إ ل ا إ ذ ا كان الثلج متقاطرا وضفت التحريك للاستعمال فلو فلج يوجد كان عنده عنده ماء عنده عنده و ه ذ ا ا ل تحريك والتحريك هذا الثلج مثلا ي ن ر ب ه او يزيد في مرضه فيتيمم التحريك لا يكون الا للثلج انه شرق جواز الوضوء بالثلج يجب به هضوء. و ل ن لم تسقط ل ا د ا مطلقا عما صلى بالتيمم حتى وان كان معاهم معاهم معاهم م ا ه م ع ا ه ا ه م م ا ه م معاهم ا ه م معاهم م ا ه م معاهم ا ه م معاهم ا ه م ع ا ه ا ه م م ا ه م م ع ا ل م س ع ا ه م معاهم معاهم م ا ه ع ا ه م م ا ه م معاهم معاهم ا ه ل م ا ه م معاهم معاهم ع ا ه م معاهم معاهم ا ه م معاهم م ع ا ه ع ا ه م معاهم م ع ا ه ا ه م معاهم م ع ا ع ا ه م ع ا ه م معاهم معاهم معاهم معاهم ا ل م معاهم م ع ا ه ا ه م معاهم ا ه ا ه م م ع ه م معاهم م ع ا ع ا ه م م ا ه م معاهم م ا ه م معاهم ا ل م معاهم ع ا ه م معاهم معاهم م ا ه م معاهم م ع ا ه ا ه م م ع ا م م ا ه م م ا م ا ل ج ولان ا ب ضرور م م لم الماء ل يجد يحدث هو و أ طهارته ض ر و ر ة عدم الماء وهي قائمه ويحدى ودود تأخير في الصلاة لمن طمع الماء ؤ ا الطهارتين الصلاة الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ لأنها لا, لا تعاد على ما يتيك إن شاء الله تعالى صلاة العيد أنها لا تعاد ولا مخاطب لأثمر على لو مهيلة على وكذلك توضأ وتجوز يتيك تفوت في إن وهو تقضى بها بالوضوء بمعنى يمكنه اداؤها تفوته اممه ولا اراد ان يدف صلاة العيد او الجنازية لو يتوفى كلمرغ فيتينف يدف في قال ولا يجوز ل ل ج م ع ة وان خاف ا ل ف و ت لماذا بقى ن ه وهو الضهر ا الى تفوت خلف فرض و لان الضهر قال ت على م نبينه ان شاء ل تعالى ولا للفرض الى خافة الوقت أيضاً لانها تفوت الى خلف وهو القضاء ه وهو تفوت خافة ايضا يجوز فرض وينقضه نواقض الوضوء اي كل ما ينقض الوضوء ينقض, ينقض التيمم لانه خلف عنه وما ينقض الاصل اولى ان ينقض الخلف لان الاصل اقوى نقض أ ي ض ا ما يتفرع عنه وهو الخلف قال وينقضه ا ل ق د ر ة على الماء س ت ع م ا ا ل القدرة ا على ل ماء م ا ء ي س ت ع م ا ل بمعنى أ ن ه اجي له بماء او أ قدر على استعمال الماء بعد أ ن لم يكن مستطيعا لبرد أ و غيره أو بقوله لمرض عليه او ل ل ا ة ا لمرض ما لم تجد الماء لم والماء موضوع في ي الحب غ الحب يعني على الزير الجبعة التي يستخدمها ا على ل ل يعني يعني ف و والماء موضوع في الحب وغيره في الفلاء لا ينقذه ا لانه ء للوضوء ليس للوضوء غير موضوعا هو موضوع, لو لو الماء الماء موضوع, هو موضوع الماء للشرب ل ل فلا في له ويطول الماء الحالة واضح المخصوص يجب يتوبأ منه هذه أن وجد العزارة على、الإيجارة. والماء موضوع في الحب وغيره ا لانه لا ي ق ض انه موضوع في ش ر ب ماء لو كان متيمما ن و مر على زير ماء او حب ماء هذا لا ينقب ض ويسمى ا ل ح ايضا وبالكسر الخابئة او احنا كلنا الخابئة لا الحب اسمه يسمى الحب طيب قال ولو المسافر بالتيمم ولو المسافر بالتيمم صحيح وهي زير ني يسمى طيب ونسي الزير الزير ولو ولو صلى صلى الماء نفس كارف كارف يعرفون الخار مناطقنا زير م المي س و ا مناطقكم لا س ه ذ الذي ا م أفهم ق ص و د من ا الماء كان الماء وإن موجود ولكن يصنع م ل ى زير من و و الفخار ب هذا ل م ق ص وقال د سيدنا اللهم صلى على ولو صلى المسافر ل ا ب ت ي م م و ن س يعيد الماء و ق ا لانه تيمم قبل الطلب مع الدليل فإن الرحلة فصار ا الرحم لا الماء ن من يخبع عادة و كما اذا صلى عريانا ونسي ا ل ت و ب او كثر بالصوم ونسي الماء معنى معه كان اذا ماء لو دابته في رحم فنسي ان مع الرحم عند ا ل إ م ا م لا يعيد عند أ ب و يوسف يعيد ل أ ن ه طلبه أ وقبل صلى البحث ط ل وقبل ب ل ا ه وعجزه ل ي ه و ع ب أ م ر سماوي وهو النسيان قال عليه الصلاه والسلام للذي اذكر ناس انما اطعمك ربك وسقاك بخلاف المحدث و م ا م س أ ل ة الثوب ف م م ن و ع ة على الصحيح يعني المعنى الذي استدل بها بيوسف انه قاسى كمن صلى عريانا ومعه ثوب انه لما قال يعيد لانه ما الطلب فان الرحلة بيوث يعيد وصارت ونسي كذلك قبل الماء بالصوم يسرع الاجابة عليها وقد قال ا ل إ م ا م أ مساله و ي ف رحمه ل ت ع الصبر ى ق ا ل فممنوعه من الصحيح بمعنى لا علاقه لها هذا القياس قياس مع الفارق ل ل أن بين وبين هناك الوضوء فات إلى وستر العورة فات لا وهذا إلى كلف إلى وستر ستر الفرق العورة حليش خضيط الفرق بين, بين والتهم أن ا ل وشرط و ء جواز التيمم العز عن استعمال الماء وقد وجد مع العبارة إ ل ا إ ذ ا فقد المال يعني ا ل ق د ر ة على التكفير بالمال وهنا لم يفقد المال حتى يكفر عنه بالصوم بخلاف التيمم لأنه فقد الماء يعني لم لم ي ج ز ي م م ط ل ب الماء ويطب من رفيقه باحتمال أ ن يعطيه ا ل م ا ء لو كان مع رفيقه وكان في سفر ف ي ط ب منه فان منعه تيمم ل أ ن ه بالمنع صار عادما للماء و إ ن تيمم قبل الطلب جاز عند ا ب حنيفه ل أ ن ه عاجز ولا يجب عليه الطلب يقل مبنية أيضا الغيري على الإمام هذه أن قاعدة وسع ليس وسعا ل ل إ ن س ا ن وسعا ل غيره ليس وسعا على ر أ ي ن ا للانسان وعند أ ب ي يوسف لا يجوز ل أ ن الماء مبذول عاده يعني حجة أبي أن أبي الماء لا يفتل بين قياس ظنيه إنه يعطيه لا يجوز وإن غلب على ظنيه إنه يعطيه, لا يعطيه يجوز ويشتري قاترا الناس الموجود وعلى قول غلب على لا إن أنه وإن فصارك لا الماء بثمن المثل إذا كان محمد على أنه عليه بثمن وقد فقد الماء وليجد ما يتوق به إ ل ا ما يشترى ان كان قادرا فلا يجوز له ان يتيمم ر والكثير ا فاحش غبن ا الغبن فاحش الوقاء هو هو المثل المثل بعض بعض باقي ثمن ثمن حد أنا في ذلك المكان لأنه به ضرر وروى الحسن عن أ ب ي ح ن ي ف إ ذ ا قدر أ ن يشتريه ما يساوي درهما بدرهم ونصف لا يتيمم ه إلا في حاله في لا إذا كان يعني يباع دون من من في من من ونصف يعني يتهمم هذا غب مضاعفا ف ي ج وقيل ز له ان يتئمم و يعتبر ا ل غ م ن الفاحش وهو ما لا يدخل تحت ق المقومين و ي م بمعنى اهل الصنع السلقاءين يشترونه ف ش هذا لها ق د ي ر بمعنى على العرف تقويم المقومين ولا يجمع بين الوضوء والتيمم فمن كان نضعها جراحة به وكذلك و موضعها ولا ج ب بدنه بعض عليه على يفعله الغصل فسل إلا لها خلال الناس يتيمم ما أن ا جراحة يغسل أعضاء الوضوء عندما يأتي للجروح أو العضو المجروح مصانع ييممها لا, لا يجمع بين الوضوء ن أن به بين عليه للجروح يجمع يغسل يأتي يمسح والتيمم أو أو ك إ ن كانت ا ل ج ر ا ح ة في شيء من أ ع ض ا ء الوضوء غسل الباقي إ ل ا موضعها ولا يتيمم لها وان كان الجراح أ و ا ل ت د ر ي بمعنى أنه ط في أ ك ث ر جسده ف إ ن ه يتيمم ولا يغسل ب ق ي ة جسده لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له الشرع الجمع بين البدل والمبدل بخلاف الجمع بينهما بين نظير من بمعنى أنه جمعا التيمم الحمار يجب بين بين يعني وسؤل هو ما لأحدهم أجامع المشكلة ربما تعرض فمن بالجميع ه يتيمم ويتوضع الحمار باب ة ل لأن الفرض الاحواض قلنا م م ا ا ل ح و يتيمم ويتوضا حتى يقع تقع ا ل ط ه ا ر ة إ م ا بالتيمم يعني على ن ي ع الغالب أ و على ط ه ا ر ة هذا الماء المشفوفين قال ا ل إن فجمعنا ر الحمارة ذكر ض يتأدى في بأحدهما مسألة الأسئلة عند بهم لا وفصلنا القول سؤال ف عن بينهما لمكان الشك و إ ن كان النصف جريحا والنصف صحيحا لا روايه ة ف ي و ا خ ت ل فيه ف فيه المشايخ ما ا ل م ق ص واختلف د ي ما المقصود ا بقوله و خ فيه المشايخ قال المدهب الحنف مين يعني؟ محمد مثلا؟ بن حسن يعني يوسف أبو زفر؟ ا ل من لم يدرك ا ل إ م ا م ان اصحاب المذهب يسموا مشايخ يعني من لهم قول معتبر في المذهب ولم يدركوا الإمام م ش الامام ي ل الأقصف ل ر ج ي وبح ا ش ي ن لم ي د ر ه ا ل إ م ا م ولم قول م ع ت ب ر في المذهب مثلا تبدحها الإمام و ا مشايخ و ن ا ل م ت التيمم ل المشايح ف فيه、المشايخ. فمنهم من أوجب التيمم لانه طهاره كاملة يعني ا إذا كان النصف كأن نصفه ونصفه جريح. من لأنه كامله ن ظهارة ومنهم يضره يضره لأنها ظهارة ذهب كاملة الجريح إذا لم يبره أو إذا لم يبره النبي لأنها حقيقية فكان أولى والأول القول الأول الذي أصحاب القول بشرق غصلة من ومسح لم لم أولى إليه الأول أوجب أو وحكمية أحسن بخيض فحيح حقيقية إ ن ه من ه م اوجب ا ل ت ي م ن ل أ ن ه طهاره كامله هذا الاصح يؤخذ بيقول أنه كان نصفه جريحا ونصفه يعني صحيحا ي نعم ن نقف الى هذا الحد من عذاب النصح على الخلفيه